خمسة، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم اكتبها في الفراغات أدناه، وتأمل معانيها هو يصوم هي تصوم أنت تصوم أنت تصومين أنا أصوم هم يصومون هن يصمنا أنتم تصومون أنتن تصمنا نحن نصوم